أطيتنا فأنخلناك وإن رجعت إلينا قبلناك وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تعلم أن مما يعينك على تعجيل الثوبة والإطراع في الثوبة فالذي حال بين النار وبين التوبة والصدق في التوبة هو طول الأمل طول الأمل ومن أطال الأمل أساء العمل قال الله ترهم يأكلوا ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقال سبحانه أفرأيس إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون وقال سبحانه أيحتبون أن ما به من مال وبنين نتارع لهم بالخيرات بل لا يشعر اعلم أن مما يعينك على التوبة والإصراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وثاعاته نعم إن الموت قريب إن العمر مهما طالفه وقصير والدنيا مهما عظمت فهي حقيقه فاختر لنفسك النفاية التي تتمنى فلا إله إلا الله كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال فلان ابن فلان لقد دنا الأجل وحانت ساعة الرحيل فصائح بأعلى الصوت رباه ارجعون رباه ارجعون رباه ارجعون وصائح بأعلى الصوت وطرباه وطرباه خدا نلقى الأحباه قد أن تلقى لا حبه محمداً الحال التي تريدها يا رعاك الله لما حضرت حسان ابن أبي سنان الوفاة قيل له كيف تجدك؟ قال بخير إن جوث من النار. قيل له ما تشتهي قال ليلة طويلة أصليها كدها ودخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال أطبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا ولا أدري روحي صائرة إلى الجنة فأغنيها أو إلى النار فأعزيها لا أدري روحي إلى أين تصير إلى الجنة فأغنيها أو إلى النار فأعزيها ثم أنشت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 دعني أنوح على نفسي وأنجبها وأفطع الزهر بالتفكير والحزن دع عدني عذني يا من كنت تعذلني لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني دعني أسحر دموعا لم قطع لها فهلعة عبرة منها تخدس أكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع أكتب قصة الرجوع بقلم الدموع واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع وأتبعها بالعطش والجوع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 يهرب المخلوق إلا إلى مولا فلله ذر أقوام تركوا فأصابوا وسمعوا منادي الله يدعو فأجابوا وحضروا مشاهد الثقى فما غابوا واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا ثم قفدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا اللهم سربنا في سرب النجاة. ووفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه اللهم سب علينا توبة النصوح لا ننقذ عهدها أبدا واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنب المذنبين واقبل الشباب والشيب في قوافه العائدين اللهم ألهمنا القيام بحقك وبارك لنا في الحلال من رزبك